صديق لي لحظر ما نمل وغيابه ضيق علينا الوسيع شوفه داو القرب من كل علام وبعده ضر له منزل في القلب محد وصال الله محبة في الله رب الشريعة لغى بما باه من يحل بمحبة القطية والمنازل رفعة